الف لام را الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا يعنويهم امنا فسوف يعلمون فسوف يعلمون وما اهلكنا من قريه لِساَوَا لَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا ذِلا عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُنزِلَ عَلَيْهِمُ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا وَلَ قَدَ أَسَلن مِ قَدَلكَ فِي شعي أَولين وَلاقدَدَ أَسَل ب قَدلكَ فِي شِيعأََّلين وَماَا يَأ إِي مِ الرَّسُولٍ إِللَ كَُوا بِه يَتَّفْ رسول إلا كانوا به يتهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة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 لَقال إَِّ م تُكِر أَذَ صََا ذَل نَحنُ قَم مَشورونلَقالَا إَِّ ماتُ كَِ أأَذَ قَونَ